وإذا سمعت نداء حي على الصلاة فهنا السناء وهنا النداء وهنا الحياة وأتتك سوف تصد عن درب الحنجاء فاصرخ معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين واليوم يا أختاه جرحك ينضح ومصابنا فيك أطم وأفدح والجيل يهدأ من هدأك ويجنح، فقلي معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين فإذا دعى الداعي إلى نزع الحجاب واستفتح الباغي لميلك ألف باب واستدرجوك بكل ألوان الخطاب فقلي معاذ الله من درب مشين إني أخاف الله رب العالمين